بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد بحل بهذا البلد ووالد وما, ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في ايحسب ان لا يقدر عليه احد يفسر ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتمال النبدا يقول اهلكتمال النبدا ايحسب ان لم يره أحد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَأَدَيْنَا هُنَّ نَجْدَيْنِ فُتِحَ <تحمن> الْمَعْقَبَةُ أَلَمْ تَكُنْ <تحمن> فُتِحَ الْمَعْقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا <من> الْعَقَبَةُ, <وما أدراك من> العقبة> فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إطعام <في يوم> ذي <مسوبة> يتيما ذا مقربه يتيمن ذا مقربه أو مسكينا ذا متقربه أو مسكين ذا متقربه ثم كان من الذين آمنوا تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ كَمَا كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم